إلا الذين عهت من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظاهر عليكم أحد فأتموا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتطين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 فَاسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ كَيْفَ وَإِن يُظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْكَبُوا فِيكُمْ إِلَّا هَوْنًا وَلَا ذِمَّةً يَرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ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 فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنْ كَثُؤَ أَيْمَانُهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَأَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ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 فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخذهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِن قَومِكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله تا قلتم الى الارض ارديتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل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 والله عزيز حكيم إن فروا خفافا وثقلوا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون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 والله عليم بالمتقين إنما يستأذن الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو اراد الخروج لاعد له عده ولكن كره الله امعاتهم فتبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين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 تقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا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 ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون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 اولائك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولائك هم الخاسرون الم ياتيهم نبؤ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم واصحاب مدين والمؤتفقات اتتهم رسلهم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 فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاثقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم شكيم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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدلهم.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 فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف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 ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينثروا كافه فَلَوْلَا نَثَر مِن كُل ثِرْقَة منهم طَائِفَة لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ